بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول Aku sayang افتخذوا <تصفيق> <تصفيق> فكفروا فارتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون <تصفيق> ذلك بلا إذا رأيتم تعجبك أذا مهما يقول تسمع لقولهم وإما يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يقولون اسمع لطويل كأنهم خشوم تنده يحسبون كل صيحة عليهم يحسبون كل صيحة عليهم. أحلوهم هم العدو فأحلوهم وتلهم الله أن يفكوا يخدون وهم مستكبرون لو أرؤتهم ورأيتهم يخدون وهم مستكبرون سواء إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَن تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْتَهُوا الذين يقولون لا نؤمن بقرآن عالم من ذا الذي هب تا يوم و إن الله خازق السماوات والأرض ولا beer. المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل يقولون لا إله إلا المدينه لا يخرجن الأعز منها الأذل ونال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ولله العزة نحن لا تلهق. <تصفيق> أن يأتي أحدكم الموت فيقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول يقول رب لو لا أخبرني إلى أدنى قرية فأصدق وأنكم من الصالحين. من الطالحين ولن يؤخر الله نفتا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفتا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون والله خبير